وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر Fiyathibuhullah al-Adab al-Akbar. İna elayna وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي يَحِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد 110. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 111. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد